إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وغيل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنت أنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وَقَدَّرَ فِيهَا أقْوَاتَهَا فِي أرْبَعَةِ أَيَامٍ سَوَاءٍ لِلْسَائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَتِيَ طَوْعًا أُوَكَّرَهَا فقضاه النسبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ ۖ إِنْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُم رَّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شِئْنَا سنتو به كافرون فاما عد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه اول يرون ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام من حساب في أيام من حساب لموثقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأم ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى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 خلق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا بصارقكم ولا جلودكم ولكن ظنتم أن الله مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم, أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم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 وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفوا عذابا شديدا ولا نجزي أنهم ولا نجزي أنهم أسوأ الذي كانوا يعملون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 نجعلهما تحت أقدامنا، نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة.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 نزلا من الغفور الرحيم ومن أحسن قولا من من دعا إلى الله وعمل صالحا, وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبوا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالليل ترى الأرض خاشعة فإذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي يحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز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 جميعا قالوا لولا فصلت ايات اعجمي وعربي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في كتاب فخط لف فيه ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها وما ربك بظلام للعبيد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 وَاَنَّ النُّومَ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ لَّا يَسَامُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ سَتَهُ لا قُولَ لَيَقُولَنَّهَا ذَلِي وَمَا ظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةَ وَلَا يُرُجَعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِعِنْدِهُ لَالْحُسْنَ فَلَا نُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غير وإذا انعنى على الإنسان أعرى وناب جاربه وإذا مسه الشر فذود عارٍ عري قل أرأيت من كان من عند الله ثم كفرت به من أضل من منه وفي شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولن يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا ألا إنه بكل شيء